بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ألف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه 119. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 والذين يؤمنون بِمَا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهم تَهُم أَمْلَمتُم لِلهُم ل يُؤمِنُون وَتَمَ اللَّهُ عَلَ قُلُ بِهِم وَلَ سَمَّيهِم فتَنَ اللهَّهُ وَلَ كُل بِهِم وَلَ سَمَّيهِم وَلَ أَذُصَالارِهِمْ غِشَوَةُ وَلَهُم مَا ذَابُ وَاَلدَّارُ الْعُصْرِيُّ غَيْرُ شَرٍّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم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 قادونَ اللَّ وََّذينَ آمَر وَماَا يَخدَعون إِلَّا أَمْ فُسَهُم وَمَا يَشُون فِي قُلوبِهِم مَ رَغُم فَزَادَهُم اللهَّهُ مَ رَضَ ف قُلوبم مَرَغُون فَذَادَهُم اللهَّهُم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 الَّائِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إن ما نحن استهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ثلهم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَض مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ لََّا أَضَ أَتْمَا حَولَهُ ذَبَ اللهَُّ بِنُودِهِم وَتََكَهُم فيِي ظُلماتَاتِ ال لا يُصون فَمَن بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ أو كصير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم نصوائك حب والموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم يكاد البرق يخطف أبصاره كل ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كل ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء أَلَمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ أل تَجَعل للَِّهِ أَن دَدَ وَأَنْ وَإِنْ كُتُم فيِي رَيبٍِ مِما نَزَّلنَا عَ عَابِدِنَا فَأتُ بِسُورَةٍ مِ مِثْه حكُتُم فيِي رَيبٍ مِ م نَ الزَلمَا وَلَ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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتُدْخَلُوا النَّارَ اَعْدَدتُ لِلْكَافِرِينَ اَعْدَدتُ لِلْكَافِرِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهم جنات تجري من تحتها الاناء كلما غُزقوا من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما غُزقوا من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها أَمََّّينَ آممَنوا فَيََّمونَ أََّهُ الحَقُّ مِروَبِّهِم فأَمَّ الذيينَ آمَنوا فَيَرَّونَ أََّهُ الحَُّ مِبِّهِم وَأََّاَّذينَكَفَروا فَقُلونَ مَذاَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَذَا مَسَلَ أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بآذى مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين الذين يَنقُضُونَ عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الذين ينقضون عهد الله يَعْنِتُكُمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ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 إذا كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه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 117. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 118. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا اتجعل فيا من يفسد فيها ويستق الدم وانا فنسبح بحمدك ونقدس لك وقال اني اعلم ما لا تعلمون قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا العليم الحكيم لك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم لم اقل لكم انما ندعو باسمائه قل الم اقل لكم قل الم اقل لكم اني اعلم غيب السماء والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 تَبَرَّكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنها رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأَذَهُ مَ الشَّيطان عَنهَا فَأَخْْرَجَهُ مَا مَِّا كََافِي أَذَهَُّ الشَّيقون وَََّا فَأأََْجَهُ مَ مَِّا كَافِي وَكُلْ بَعْضُكُمْ لِبَعض النَّادُ وَكُلْ نَهِْكُمْ بَعْغُكُمْ لِبَعض النَّادُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ ربه كلمات فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى تَبَعَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا ابْطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فإما 117. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يَنكُم مِّنِّي هُدًى فَلَن تَرَىٰ فِدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ فيها خالدون يا بني إلَذقُرونأََّتَّأََّ أَمتُ عَلَكُم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعَهدي التي أنعمت عليكم إر بعهدي وَاوفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وان يافتكون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وان يافتكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَلاَا تَذلبسُ الحَََّ فيِي الباق وَتَتُول الحَق, الحق وَأَنُمْ تََّون وَأَقي الصةَ وَآتُ الزَّك تَركَعُ مَا الراكين وَأَقيِي م الصةَ وَآتُ الزَّك تَركَ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 استعينوا بالصبر والصلاه استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين وانها لكبيره الا على الخاشعين الذيينَ يَغُّونَأََّهُمّلَكُ رَبِّهِم وَأَنَّهُم إلَيهِ رايون الذي يَغُّ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 اي ا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذا جئناكم من ال عون يسومونكم سوء العذاب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 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي وَإِلفََكُناَا بِكُم البحر فأنجيناكم وأغرقنا الْ البَحرْرَ فَأَن جَنكُم وَأَغَْقُناَا آلَفِي العوونَ وَأَن وَإِذْ وَا عَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّ اتَّهَذْتُمُ الْعَيْجِلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ وَا عَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ غَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ غَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ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 وَالْقَوْمُ سَالِقَ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَتُؤْلَى بِرَبِّكُمْ كَكُتِلُونَ أَمْ أَنفُسُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذلكم خير لكم عند ذلك فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم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 اذي نوتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وَمِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هذه قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا تُمَرَّغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَإِن قُلْنَا دُخُولُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَتَكَلُّمُوا مِنْهَا فَكيف جئتم رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ 117. وسنزيد المحسنين 118. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَهِلَّ اسْتَسْقَى مُوسَى قَوْمَهُ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قَدْ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 توميمusel an nasbir ala ta'amun wahid fad' lana rabbak fad' lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu min baqliha wa qitha'iha wa كَيُخْرِجَ لَنَا مِمَّا بِتُ أَرْضُ مِنْ بَكْرِهَا وَكِسَائِهَا وَفُوهِ هَوَى وَعَدَسِ هَوَى وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله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 أرون بآياتة اللي وَكُتُون للَّ ب بِغَي الحَد ذَلِكَ بمَا عصَ وَكَانوا يتَد إنَِّينَ آمَنُوا وََّينَ آدُ وَنَّ صَارَ وَصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَيَْومِآخِ إَِّينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِآخِرِ وَامِلَ صَالِحَم فَلَهُم أَجرُهُمأَن دَرَِّم وَلَا خَوْفُ النَالَيْهِم مَنْ آمَنَ وَلَا خَنْفُنا لَيْهِم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 لدي ريلي فلولا فضل الله عليكم ورحمه له لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم من الخاسرين وَلا قَدْعَ لِتُمَُّينَ تَدَو مِنْكُم فيِي السَّابتِ فَقُلناَالَهُم كُوا قَِدَةً خاسين وَلَ فَجَناه نَكَلَ لِم بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للِمُتَّقين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 قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالُوا قَال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ قَال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ افْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ اَكَانُوا مَا تُؤْمِنُونَ قَالُوا دَعْنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا دَعْنَا رَبَّكَ مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء 124- قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون 125- قالوا ادعوا لنا إِنَّ اللَّهَ لَا مُهْتَدِيُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاهِيَةٌ فِيهَا قَالَ إِنَّهُ يَكُونُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَ اغث مسلمه لا شيء فيها قال الان اجئت بالحق قال الان اجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادراتم فيها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 كَذَلِكَ يُح اللهُ المَوْتَ غيُركُم آياتِه لَعََّكُم تَعْطِلون قَُّ قَسَتقلُوكُمْ مِن بعدعذكَ فَهكَ الحِجاءاتِ أَ شَدُ قَصوىم م قَسَتقلُوكُم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 وما الله بغادرين عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه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 ان لا يحرفونه من بعد ما اتلوه وهم يعلمون واذا لق كل الذين امنوا قالوا امننا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا واذا لق الذين امنوا قالوا اننا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ومنهم أميون لَا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلاً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 تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولائك اصحاب الجنه والذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون هم فيها خالدون 129. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين 120. وإذ أخذنا ميثاق را ا الى لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسنا وذل قربا واليتاما والمساكين وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم وارغون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 وقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفاذوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم وَلَوْ دِوَانِي وَإِن يأتوكُم مُسَرَّات فَادُوهُمْ وَإِن يأتوكُم مُسَاوَات وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِن يأتوكُم أَسَاوَات فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ففَتُؤممِونَ بِبععْضِكِتابابِ وَتَكفرُرونَ ببععْضُ ففَتُؤم مِونَ بِباضلكتاب وَتَفُرونَ ببعْض فمَا جَزَاءُ مَْ يفعلوا ذلكَِكَ مِنْكُم إلاا خِزيم فِي الحياتةِ الُّنْييا من يجزع من يفعل ذلك منكم الا خزي يوم في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب ويوم القيامه العذاب وَمَ اللَّهُ بِغَافِل عََّا تََّلُون وَل اللَّهُ بِغافِلٍ َّا تَعمللُون وَلَاائِكَ الذي نَشْتَرَ الْ الحيةَ الدّ يَابِآخَِةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الععَذاابُ وَلهُ يصَرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يقتصف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقضينا من بعده بالرسل ولقد آتينا الكتاب وقضينا من وَآتَنا عسَاب مغم البات وَأَ يدناهُ برووح القدس أَفَكُ لَ ج أَكم رَسُولون بم تَهُ أَفُسُكُ مستُتك بَرطُم فَفَريق كَذبتُم اتى كلما جاء رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غُلَف, وقالوا قلوبنا غلف بَلَّعََهُم اللهَّهُ بكُفِْهِمْ فَقَليِيلَ مَا يُؤمِنُون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 أَكَنُّو مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم لَمْ يَعْرِفُوكَ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 فَإِنَّ اللَّهَ بِغَضَبٍ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ تَرَىٰ وَبِغَضَبٍ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 قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِمَا مَعَهُمْ قَالُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَهُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِمَا مَعَهُمْ 117. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 118. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن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 وَإِذْ أَخَذ النامثَاقَكُم وَرَفَ نافَ قَكُم الطُورَ خُذُ مَا آتَنكُم بقُوَةِ وَسْمَع قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العيل بكفرهم, بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صارقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا ولا وَمَِ الذيينَ أشَكُ يَودّحَدُهُم لَُعََّرُ الفَسَنَةِ وَماَاهُ وَ بِمُزَحزِح مَِ العذاَابِأَ وَمَّر يَودّحَدهُم لََّهُ الفَسَنَةِ وَماَاهُ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 كُلُّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَلِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَيْهِ الْغَضَبَ كَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل عميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد وَمَا يَفْتُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَمَا يَفْتُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم 117. بل أكثرهم لا يؤمنون 118. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 119. ولما جاءهم رسول من عند الله النَّبَدَ فريقُ مِن الذي نَوطُ الكتابكتابَ الله نَبَذَ فرَيقُم مِن الذي نَأوتُ الكتاب كتابَ اللهَّ وَر أَغْهورهِم كَأَهُ لا يَعلمُون نَبَذَ فرَيقُ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 116. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 117. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 حَنِ الَّذِي بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق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 ولو أننَّهُم آمَنُ واتقوا مَسُوبَُم مِنْ يدِ اللهِ خَيد وَلَْأَنلَقُ آم وَتقَولَ مَسُوبَة يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا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 والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم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 اسد من يرد انفسهم لذا بما حتى ياتي الله بمره قفوا واستحوا الله بمره ان الله على كل شيء قدير نعبد الله على كل شيء قلتي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ولا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 كَأَنَّهُ هُدًى أَوْ نُصْرَةٌ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ وَالِهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَالِهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن بَامَن أَسلَمَ وَجههَهُ لللههِ وَوهوَ مُحسِنُ فَدَهُ أَجُهُ وَإِذََبِّ بَناامَن سلَمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَهُمْ أَيُّهَا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب ناظيم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب ناظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأَين مَا تُولُّ فَثََّ وَجِهُ اللهَّ فنَ بَاتُ وَُّ فَثََّ وَجِهَُّ إَِّ الله اللهَّه وَاسِعُ النَّالم إَِّ اللَّ وَاسِعُ اتخذ الله وَلَدَا سبحانه سبحانه بل ما في السماوات والارض بل له ما في السماوات والأرض كل له كل له قانتون بدع السماوات والارض بدع السماوات والأرض وَإذا قَضَأَممررَم فَإِنماَا يَقولُول لَكُم فَكُون وَإذاَا قَغ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 قَرْنَ لَكَ قَوْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ أَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَرِينًا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ قَرِينًا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إنا نَذِيرًا كَذِبًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هو الهدى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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك ومن يتكبر به فاولائك هم الخاسرون ومن يتكبر به فاولائك هم الخاسرون يا بني اللهم لا تذكروا نعمتي التي على العالمين يا ذني اسرائي لكم نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين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 وَث وَهُ يصَرُون وَإِذِ بِالتَلَائِذِ الرَّهِي مَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُ وَإِذِ بتَل إهَ رَبّوه بِكَلماتٍ فَأتَهُ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 وَإِذْ جَعَنَّ الْبَيتَ مَثَابَةَ لَِّاسِ وَأَمْنَ وَاتَّخِذُ مَِّ قام إبُراَهِيمَ مُصَلَّ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 يَقِفْنَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعَ السُّجُودَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَوْلَ إِنَّ رَبِّ جَعَلَ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال كَفَرَ كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار فَسَمَاكَ مَتَاعَهُ قَلِيلا ثُمَّ أَوْقَفُوهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ المصير الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا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 لك وهرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب التواب الرحيم رَبنَا وَبَعَسْكهِم رَسُلَم مِنْهُم يَطلُ عَلَهِم آياتِكَ وَيُعَِّمُ الكِتابَ وَحِكمْمَةَ وَيُزَكم ربنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن ملة إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ومن يغض عن ملة إبراهيم إننا لسفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال لَ رَبّهُ أأَسللمْ قالَا أأَسلتُ لِرَبِّ العالممين قال أسلْتُ لرَبِّ العالمين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 اِذْ حَامَرَ يَعْقُوبُ بَنُوهُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاءَكَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاءَكَ وَإِلَاءَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ يَقُولُونَ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا, كسبت ولكم ما كسبتم لا نكسبت ولا كنا كسبت ما ولا تسالون عما كانوا يعملون ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا عِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 فد وَإِن تََّ فَإِ ماهُم في شقاقُ وَإ تَوََّ فَإِ ماهُ في شقاق فسَ يَفيكَهُ الله فسََككهُ الله وَهُو السَّم الالم وَهُو السمال صةَ الله في غته ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قُلْ الأتُ حجَُنَا فيِي اللهِ وَوهو رَبّناَا وَرَبّكُمْ وَلَنَا أََّالونَا وَلَكُم أَمالُكُمْ وَنَحْنُ هُ مُخلِسُون قُلْأَتُ ح جُنَا فيِي الل وَوهوربّناَا وَرَبّكم وَلَد 122-أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى 133-أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَلَا اللَّهُ لِغَاوِي لَن نَّمَتَّمِلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى مستقيم يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على 171 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 172 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع قَالِ بِمَا نَعْقِبُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ دِيَوْتًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ دِيَوْتًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ان الله ذي الناس لرؤوف رحيم ان الله ذي الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء هذه نرى تقلب وجهك في السماء بلن ولينك قبلة ترضاها اَلَّنْ وَلِّيَنَّكَ سِرْلَتَ التَّضَاهَ فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّجُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ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 وَول إن أتَيتَ الذي نَ أُوتُكتاب بكُ آية ما ت بعوقِتك وَولإن أتيت الذي أوتُكتابك آيات ما كَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَمَا ذَا بِتَرْكِ لِتَذَام وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم إنك إذا لمن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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ارناهم وان فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وان فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونوا من الممترين فلا تكونوا من الممترين ولكل وجهه هو مولاها ولكل هو فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا انما ما تكون ياكلكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير انما على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطرا المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك المسجد الحرام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 منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اشكُروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة, استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن في سبيل الله اموات بل احياء ولكن تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون وَلا نَبِل وََّكُم بِشَيم مِنَخَوْوف وَج وَنَقُصم مِنَ الأأَموَالِ وَالأَم فُسِ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 الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم, وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة شلا فمنْ عجج البَيتأَيعتَّمر فَلا حلَْهِأَ يَط وفَبيما فمن حجن بيتأَتَّلَج حلَأَ يَق ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر عليم ولن يتطوع خيرا تان الله شاكر عليم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 نَنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَانِ بَعْدَمَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ وَلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ أولئك يلعنه الله ويلعنه اللاعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنتبه 122. وأنا التواب الرحيم 123. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 124. إن الذين كفروا وماتوا وهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها, خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْتَوِي النَّاسُ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ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 وتصريف الرياح وأحياب الأرض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح وَوتَصْ في الذاح وَسَّحابمسَخَ بين السم إ الأرضلَ آيات القوم السماء إ الأرضض آيات القوم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنذاً يُحِبُّونَه كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ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 فَذَلِكَ الَّذِي نَدْتُ بِعَوْنٍ مِّنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَوْتًا كَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النار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 اكُلُوا الْأَرْضَ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بِ إِ وَالفَحشاءِ وَأَن تَقولُول وَعَلَم اللهَّ مَا لا تََّمون إ ماَا يَدُكُون بِسسُ وَالفَحش وَأَن تَك وَلَم الله م لا تَ وَإذاَا قِيلَ لَم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 شيئا ولا يهتدون ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونذاء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 8. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 9. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه وَتَأْكُلُونَ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ إِلَّا بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ إِلَّا بِغَيْرِ غير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور حي إِ الذيينَ يَتُونَمَا أَزَلَمَّهُ مِنَكِتاب وَيَشْتَُونَ بِهِ ثمَمَنَ قَليلَ إَّينَ يَتَُمَا جَنَمَّهُ مَِكِتَ وَيشْتَونَ به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يقولون في بطونهم الا ان الله يرا ولا يكلمهم الله ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يفعلون في بطونهم وَل يكَّم وَلَا يُكَِّمُ ماَّهُ يَمَلط آمامَةِ وَلَا, ولا يُزَكهِم وَلَهُم مذاَابُ أَلم وَل يكَّمُ وَهُ يَوْمللت آملََةِ وَلَا يُذَكم وَلَهُ ماذاابٌ أَلم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة بما أصبرهم على النؤ انا اسلمه علنا ذلك الله نزل الكتاب بالحق ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وَإِن الذي نَاخَْلَفُوف الكتابلَ في شِقاقِم بععيد وَ الكتاب لفي شقاق بعيد في شِقاقم بععيد.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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال ولكن البر من هي واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وحات المال عليكم به ذوي القوبى واليتامى والمساكين ورن السبيل والسائلين وَالسَّ إِلينَ وَفِيِقَابِ وَأَقَ مَ الصلَةَ وَآتَ الزَّكَةََ وَالمُفُونَ بِهِّهِم إذَا رهَجُ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فذلَ قُتِ صَاخُ فيِي قَتللَ الأُ بأُرّ وَعَهُ بالِالال وَأُ سَابِأُساء فمَن نوفِيَ لَ مِن أَخِيهِ شيءَيئُم فَِّبَُ بِالمَعُوفِي وَأَدَاءُم إلَهِ بإحسَان اَمَنعُوا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا سَتُبْذَلُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن يَعْتَدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَن يَعْتَدِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَعَلَّ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ ﴿25﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِعَادٍ مَّثَلًا ﴿26﴾ يَأْوُونَ فِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ ﴿27﴾ وَعَلَّ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ ﴿28﴾ فمَنْ خَافَ مِ مُوسِين جَنَفًَا أَءِثْمَم فَأَصْلَ حبَنَهُم فَلائِثمَالَي أأَمَنْ خَادَ موسِ يَنَدَ أَئِثْمًا فَأَصْلَ حبَنَهُم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 كما آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فمن كَانَ منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أياما معدودا فلن كان من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 تكون اخوا انت هو خير له وانتم صو خير لكم وانتم خير لكم إن كنتم, ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ حُيِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رُفِعَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ وإن اننكم ليلة الصيام رفعت الى لسانائف كن لباس لكم وانتم لباس لهم كن لباس لكم وانتم لباس لهم اعلم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم اعلم الله انكم كنتم تختانون انفسكم عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشرهن وابتغوا الله لكم وكونوا اشرفوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وَكُلُوا وَاشْرَهُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَحْلِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنِّلُوا انتم عاكفون في المساجد وان يتبشيرن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلاتقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأثنون أَمْلَك بَينَك بالِالبطِ وَتدلوبه إ الحك وَلا تأ المكم إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال سِبِ الْاِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ قُلْ وليس البر بان تاتل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر بان تاتل بيوت من ظهورها ولكن البر وَتَّقُ اللهَّه لعََّكُمْ تُفِْحرون وَاتَّكُم ماهَ لعَكم تُفْحون وَقاتِلوا فِي سَبيل اللهَّهِ الذيذينَ يُقاتِلونَكُم وَلَا تَعتَذُ وَقاتِلوا فيِي سَرين اللَّهِ الذيَّذينَ يُقاتِلونَكُم وَلاَا تَعتَذوا إِ اللهَّه لا يُحِب المتَدين ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوه من حيث اخرجوكم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوه من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم فان قاتلكم فقتلوهم كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ بَأْيِنَ انْتَهُوا فَلَا إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَاهِرَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَلَمَّا دَعَا غُلَامَهُ قَالَ إِنِّي ففرية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ, تلك عشرة كاملة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 الحج اشهر المعلومات الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ شَرٍّ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, التقوى وَاتَّقُوا يَا أولي اتقون يا اهل الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح ان ترتوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واذكروه كما هداكم وإن كنتم من ما أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فإذاَا قَضَييتُم مناسِكَكُم فَذْكُر اللهه كَذِككُمْ آأَب أَكُمْ أَْ أَشَدَّذكرى فمن الناس مِنَ النَّاسمَ يَقولُ رَبنآاتِنا فيِي الدُّنيا وَمَالَهُ فيآخَِةِ مِنْ خَلَاقُ أمِن مِاسمَ يَقول رَبن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 اذْكُرُوا هَذِي الْأَيَّامَ نَعُدَّدَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ يَوْمًا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله وعلموا انكم اليه تحشرون أنكم إليه تحشرون وَمِنَ الناسَّاسمَ يُعجبكَ قَلُهُ فيِي الحياتةِ الدُّنْيا وَيُشْشهِدُ اللهَّه على مَا فِي قَللبِهِ وَهُو أَلَدُّ الْ الخِصَام وَمنِن الناسَّاسمَ يجِكََُوه فيِي الحياتةِ الُّنْياَا وَيُْشِد اللهَّه عَى ما بِي قَبِهِ وَهُو وَأَلَدُّ الْ وَإِذَا تَتَوَلَّى سَافِ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَإِذَا تَتَوَلَّى سَافِ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ طَغَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الذين في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين إنه لكم عذو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم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 الملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور سل بني اسرا الى كم اتيناهم من ايه بين سل بني كم اتيناهم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 دُين للَّذينَ كَفرَ الحياةُ الدّيا وََسخرَرونَ منِن الذيينَ آمنُ يين للَّذينَ كَفر الحياةُ الددنيا وَسخررونَ منِن الذيينَ آمنوا والَّذينَاتَّقَ فَووقَهُ يومَ القياامَ والَّذين التَّقَ فَووقَهُ يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب ان الناس امة واحدة فداعاهم النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب وانزل معهم الكتاب بالحكم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 117. وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 118. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 119. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعدمَا جف البَاتُ بَو بَينَهُ فَدَ اللههُ الذيينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فيِيهِ مَِ الحَِّ بِإدنه بعددَ اللههَُّينَ آمنوا لِمَخْتَلَفوا فيه مِن الحَِ بإدنه واللهُ يَهدمَشَاء إلَ صِلااطِ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 قَرِئَ لَكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون يسالونك ماذا ينفقون قُلْم أَم فَقُتُم مِنْ خَيْرم فَنِ الْوالِدَنِ وَأكُرَبينَ واليتَام وَْمَساكين وَبِ وما تفعلوا مِنْ خير فان الله بِهِ عليم وما تفعلوا من خير فان الله به عليم قتل عليكم القتال وهو كره لكم قتل عليكم القتال وهو كره لكم واسا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم واَسَأَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَسَأَ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَأَسَأَ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا شر لا شَرٌّ والله يعلم وانتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الشهر الحرام في قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد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 ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر في الدنيا والاخره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 وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر يسالونك عن الخمر والميسر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 وَيَسْأَلُونَكَ عن الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ الْإِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ قُلِ الْإِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِنْ تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد مِنَ الْمُصْلِحِ والله يا ابن النفس ده من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن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 اسال عنهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض ويسالونك عن المحيض قل هو اذًا فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لسانكم حفظ لكم فاتوا حرفكم ان ناشدتم إِذْ نَأَوْمُ حَفْظٌ لَكُمْ فَاتَّهُ حَفْظُكُمْ أَن نَّشَأْتُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَاتَّقُوا 119. وبشر المؤمنين 110. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُضَّةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فا فإن الله غفور رحيم فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تقرن والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تقرن ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن ويؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّّتَان فَإِمسَكُمْ بمَوفٍ أَتَسْرحُ بِإِحسَان أأَقولاكُ مَرتَانِ فَإِمْسكُ 118. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 119. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن. شَ إأَ غَاف يقمَا حدودَ الله فإِنْ خِفتُم أََّ يُقمَا حُذُودَ اللهه فَلاجُاح عَلَْهِ مَا فيِي مَفَْدَت به فإِن خِفُْمَّ يقمَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هم فَإِنْ قَقَهَا فَلَا تَتحُِّ لَ مِنْ بَعْضُ حتىَةَكِ حزَو جَ غييرة 119. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله 110. فإن طلقها فلا جناح وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وَإِذَا الْقَتْلُ قُتِلَ لَسَآءَ فَبَلَغُوا۟ أَجَلَهُمْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولين يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا ولا تتخذوا ايات الله هزوا فَذكُرُونأَمَّةَ اللهَّه لَكُم وَمَا أَن زَللَْكُم مِنَكِتاباب وَالْحِكْمَةِ يَعِضُكُم بِ وَقُون يمَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم وَإِذاَا قَقُتُمٌ النِسَ أَفَبَلَغُنَّ أَجَلَهَُّ فَلَا تَعقُلُوهَّ أَ يَنْ كِحنَّ أَزْوَاجَهُ إِذَا تَرَضَوُ بَينَهُم بِالْمَعرُوف وَإِذَا قُلْنَا قُتُلُوا نِسَاءَ فَذَلَّبْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْقُلُونَ إِنْ إِنَّ كُنَّا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذلكم نور به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ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 فإِنْ أأَرَادَ فِ صَال النن تَرَاضم مِنْهَُا وَتَشَُورم فَلجَُاحَ لَيْهِمَا 117. وإن أَنْ أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 118. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وَشر فَإِذاَا بَلَغُنَّ أَجَلَهَُّ فَلجُونَ حلَكُم فيِي مَا فَعَنَّفِي أَمْفُسِه بِالمَعرُوف فَإِذاَا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 بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَفْئِدَةٍ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قولا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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن بَعْدِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ ما فَرَضْتُ فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَفُون أَوْ يَفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ ما النِّكَاحِ فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَفُون أَوْ يَفُوَ الَّذِي بيده عقدة أقرب للتقوى وَأَن تَفُ أَكُ رَغُتقو وَأَن تَفُوك رَغ للتكوَ وَلا تَن سَُفَضلَ بَيينكُم وَلا تَ سَولسَق بَينَكمْ إِ اللهَّ بِمَا تََّلون بما تعملون بصير عافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين عافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم مَتَاعَنِ إِلَّا الْحَوْلُ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِمَّا عَرَفْنَا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا في وَلَّهُ عَزيزٌ حَكِيم وَلَّهُ عَزيزٌ حَكين وَلِمُطََّقاتِ مَتَعُ بِالْمَارُ فِي حَدقًا عَلَ المُتَّقِين وَلِمُقَلَقاتِ مَتَون بِالمَرُ فِي حَدقًا ذَلِكَ يُبَين وَهُ لَكُم آياتتِهلَكُ تثِلون ذلِكَ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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَنذََّ يُقُغُ اللهَّه قَرْضًا حَسَنَ فَيضَائِفَهُ لَهُ أَ الضافًَا كَكثيره كثيرة والله يقبض ويرسق واليه ترجعون الله يقبض ويرسق واليه ترجعون الم تر الى الملائ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لَهُ مُبَاعِثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَّا ذُكِّرُوا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ بُعْثُنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَعََّا سَيتُم إِنْ قُتِبَا لَْكُمُ القِتَُ أََّ تُقاتِلُ قَالَهَّ قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا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 وَقَالَ لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت أن يَكُ لَ المُلْكُ عَلَنَا وَونَحْنُ أَحَُّ بالِمُلكِ مِنهُ وَلَمْ يُؤتَساتَم مِنَ المالقالأََّ يكُ مِنَ المال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 ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم 113. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم آلُ مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة 114. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم هذو كهن وساوا قالوا هونا تحمله الملائكه ان في ذلك لا ايه لكم ان كنتم مؤمنين ان في ذلك لا لكم ان كنتم مؤمنين َلَمَّ فَصَلَ قالَاوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إِ اللهَّهَمُ بتَليقُ بِنَهَرِم فَمَنْ شَرِبَ مِن نُ فَلَسَ مِنّ أَلََّا رَصَلَ قالوتُ بِالجُنُودِ قَالَِ النَّ اللَّ بتَليقُ فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَّمْ يَقْنُتْ فَلَن نُّطْعِمَهُ مِنَ ٱلْمِسْكِينِ إِلَّا مَنِ ٱقْتَرَبَ وَفَتَىٰ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا منهم فَلَمَّا جَوَزَهُهُ وَوَّذينَ أَمَنوا مَهُ قَا ل قاقَتَلَنَ اليَْمَ بِجَالُوا تَجُودِه فَرَّ جَزَهُهُ قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاك اتٍ قليلة وغلبة اتٍ كثيرة بإذن الله والله الصابرين والله مع الصابرين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 قالوا ربنا أفرئ علينا صلوا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فهزموهم وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة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 هَٰذَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الْقَوْمُ ضَلُّوا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ الله ورفع بعضهم درجات فَظَهَّ مَنَازِعُهُمْ مِمَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ وَاَتَيْنَا عِيسَى مَوْلُودًا الْبَنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا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 يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم, والكافرون, هم والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله لا تأخذه, ولا لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الارض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 رَأَيْنَا أَيْدِيهِمْ وَمَا قَلَّ سَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَوسكُنسهُ السَّموَاتِ وَأَرضْ وَوسكُنس السمات وَأَضْ وَلَا يَأودُهُ حَفهُمَا وَلَا يَعودهُ حَيفهُ مَا لا اكرها في الدين لا اكرها الرشد من الغي فتبين الرشد من الغي فمن يتق الله بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تَمْسَكِ الْعُرْوَةَ وَثِقَالًا فَانْفِصَامًا لَهَا فَمَن يَتَّقِ بِالْخَوْفِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَكَدِ اسْتَمْسِكِ الْعُرْوَةَ وَثِقَالًا فَانْفِصَامًا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم الله, سميع الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حجا إبراهيم في ربه 111. ومن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت 112. من تر الذي حاج الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت إذ قال اذ ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال اذ الله مفا الله ياتي بالشمس من المشرق ف بها فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر قال الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 هي قوية على عوشها كان لا يحييها الا الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه اماته الله 100 عام ثم بعثه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 قال من نبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما وانظر الى العظام كيف ثم نكسوها لحما لَمَّ تَبَنَ لَهُ قَالَ أَلَأَن النَّ اللهَّعَ كلُّ شيءَ قَديدلَ ما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 قال بلا ولكن ليقم ان قلبي قال بلا ولكن ليقم ان قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصفهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم نجز ثم دعوهن يأتينك سعيا قال فقل أربعة من الطير فصوهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك لك سعيا وللم ان الله عزيز حكيم وللم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 117. سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة 118. مثل الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 119. سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير 113. من صدقة يتبع آآباء 114. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع آآباء 115. والله غني حليم, والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تبطلوا صدقاتكم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عليه تراب فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا سَل كََّ سَ صَصوان لَهِ تُاب فأصَد وَون سَكَكَهُ صَلدَ لا يقُذون على شَ مَّا كَسَُ ل يقدونَ على شيءَ كَسَب والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء موضات الله وت من أنفسهم كمثل جنة بربوة ومثل الذين ينفقون أموالهم اهتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة رَبْوَة كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَوْضَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلِ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَوْضَةٍ أَصَابَهَا وَارٍ ولا اضع كيف الا لم يصيرها عدل فقل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 117. جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 118. فَإِنْ كُنْتَ تَرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا من كُلُّ الثَّمَرَاتِ وَأَزْهَارُ الْكِبَرِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وله ذرية عفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وأصابه الكلام وله ذرية عفاء كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنون ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولا تيمموا الخبيث 117. وعلموا أن الله غني حميد 118. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 119. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم نورتا منه وفضلا والله واسع العليم والله واسع العليم يؤتي الحكمة من يشاء لِلْحِكْمَةِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نذرتم من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 مَن مِنّ أَنفَسَ إِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ إِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِن تُخَوَّأُوا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ أَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وإن الفقراء اف هو خير لكم وينكف عنكم من سيئاتكم وينكف عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون قبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وَمَا تُمْ فِقُمِ خَيرٍِ فَلِ أَمْفُوسِكُم وَمَا تُمْ فكُ خَير فَلأَ فُوسِك وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنون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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثيماهم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء أعفف تعرفهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هارس الو على نيت فله اجرهم ان الذين ينفقون اموالهم بالله والنهارس الو على نيت فله اجرهم فلهم اجرهم عند رب بِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ الذين يأقولُون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مَوْرَضَةُ مِْ رَبِّهِ فَنْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ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 يَنْحَقُّ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذعوا ما بقي من الرباء كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذعوا ما بقي من الرباء فَإِلَّ لمْ تَفعَالُ فَأَذَّنُوا بِ حَبِّ مِنَ اللَّه وَرَسُونِه فَإَِّْ تَفْقلُ فَأذَلُوا بِ حَبٍّ مَِ اللَّ وَرَسُونِه وَإِنتُ بِتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَموَالِِكُم لَا تَوِّمُونَ وَل تُمونَ وَإِ فَأَعْطُوا آلَ يوسفَ مَتَاعَهُمْ وَمَن ظَلَمَهُم فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ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 تُمَتَّى فَا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تُمَتَّى فَا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا أجل مسمى فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتبوا بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا علمه الله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا بل يتب وليملل الذي عليه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل كان الذي عليه أو أو لا يستطيع أن هُذَ يوم وَليوه بالاد وَتَشد ش داين مِرّجكم وتششهين فَإِلَّم يكُونَ رَجُ لَْنِ فَرَجُلُ وَمرْرَأتَان مِمَّا تَضَوونَ مَِ الشُّهَدَا إِأَن تَظِلَّ إحدَهُ مَا فَتُ ذَكرَِ إِحدَهُ مَأُخْرىَ فَإِلَّا يكُونَ رَج لَينِ فَجُلُ ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسألون اقْسَطَعُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَاءُ أَنْ لَا تُتَابُوا ذَلِكُمُ اقْسَطَعُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَاءُ أَنْ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا إِلَّا تَكُنْ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَأَشْهِدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا يُضَارُّ ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِن انه تفعلوا سي انه بكم الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ من, مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ 19-ولا تبتو الشهادة 20-ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 21-والله بما تعملون عليم 21-ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ومن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 أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالله على كل شيء قدير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 كلُ آممَنَ بالِلهِ وَمَلائكَتِهِ وَقُتُ بهِه وَرُسُ لاُ فرَذِقُ بَنَحَد مصُ قُل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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربما لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 انْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا